أنقذني أنقذك, أنقذني أنقذك الله أنقذني أنقذك الله أنقذني أنقذك الله اتصلت تلك المرأة ثم قالت فلان قلت نعم كررت ثلاث مرات فعلمت أن الأمر جد خطير قلت نعم والله فلان معك فإذا به قالت أول ما قالت أنقذني أنقذك الله أنقذني أنقذك الله قلت ومماذا يكون الإنقاذ قالت المرأة لقد تأثرت عقيدتي وتأثّر ديني لقد انحرفت ثلاث سنوات تقريباً أو يزيد عن عقيدة أهل السنة والجماعة ثم بدأت تحكي الأخبار قلت وماذا تريدين أن تصلين إليه قالت أنقذني أنقذك الله أما عرضي فقد ذهب وأما ديني فقد رد الله لي ديني فقلت لها من أين كانت البداية قالت أصدقك الخبر قلت نعم قالت البداية أني ذهبت, أني ذهبت إلى السوق مع أختي ذهبنا إلى مصمم ديكور حكي إلينا أن الرجل متقن تصميم ومبدع في الانتقاء فاتفقنا مع الرجل أن يصمم لنا البيت كامل من أول أثاث ومن لون الصبض ومن ديكور الأنوار إلى آخر قطعة يضعها دواسة عند الباب قلت إذن ليس معكم رجل قالت نعم الثانية ذهب معكم إلى البيت وإلى المكان وليس معكم رجل قالت نعم قلت خلا بكم قالت نعم بدأت القضية بدأت القضية موعد ثم موعد ثم موعد تقول لم أكن أحس إلا بأول المواعيد دفعت المبالغ الطائلة من الأموال سلب عقلي أخذ بلبي سحر فؤادي قلت وقع بينكم حب وعلاقة قالت لا أستطيع أن أجزم لك إنما الذي وقع هو الحرام والخنى ثم بكت وقالت أدركت حقيقة ما يوجد في الأسواق من أن الرجل من أن المرأة لا تكلم الرجل فقلت لها يا مثقفة أخبرتني أنها موظفة ومن أسرة راقية عرفتي الآن أن أن جاء لحماية الأعراها قالت نعم أدركت والله الآن أدركت والله الآن أن الإسلام جاء لي حماية الأعراض ولما حذرنا من مخالطة الرجال ومن دخول أماكن الفتن لكي يحمي أعراضنا ويحمي شرفنا أخي في بريطانيا يقول يا فلان تعال إلينا فأقول له والله ما أذهب وإن كان ولدي عمر 12 سنة إنني لن أسافر ولن أذهب إلى محل ولن أخاطب رجل في مكان إن لها يكون معي محرم رجل فقلت أدركت الآن كيف الواقع أدركت الآن كيف الخطر قالت يا شيخ الرجل يملك علي الآن بعض الصور والأمر قد بلغ كذا وبلغ كذا وبلغ كذا فقلت في النهاية هذا يا نساء جريره تهافت على أماكن الاسواق هذا يا نساء جريره تهافت كن جريره